فراءة من الله ورسوله إلى الذين عامتهم من المشركين تصيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم ريون وعجز الله وأن الله مخذ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 وَمَا الشَّيْءُ الَّذِي نَكَفَرُ بِهِ إِلَّا أَن تُصَدَّقَ بِهِ أَوْ يَأْتِيَكَ حَدِيثٌ مِّنْ عِندِهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ سائين الى الملذ مله متسغي اي الله ما يحب المتصفين زائدا سنخر الشهر الحرم بغتول بالمشركين فَقَصُصُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَسَّمُوا وُجُوهَهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ كل وَقَضَوْنَ عَلَيْهِمْ كُلَّ مَرْصَدَةٍ فَإِنْ شَهِدُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلَّلَهُ وإن أحد من المشركين استجار جب أجره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا فَيَنْفُورُ لِلْمُسْرِفِينَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ عَلَى السُّمْإِ إِلَّا الَّذِينَ عَاذَنَا فَنَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُ انَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُسْتَقِيمِينَ كَيْفَ وَيَظهَرُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْضَى فِيكُمْ إِلَّا هُمْ وَلَا ذِمَّهٌ يَرْضُونَ لِسَانُ أَفْوَاهِهِمْ وَشَغَافُ قُلُوبِهِمْ وَتَزَاقَى قُلُوبُهُمْ وَأَشْرَهُ اشتروا بآيات الله ثمنا صليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما لا يرقبون في المؤمنين ولا ذنبه وأولئك هم المعتدون فإن سابوا وأقابوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فَإِخْوَانًا قُمْتُ هَدِينِي وَنُبَصِّرُ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْنُونَ وَإِنَّ كَثِيرُهُمْ لَأَيْمَانٌ غَاوُونَ وَإِنَّ شَكَرُوا لَأَزِيدَنَّهُمْ وَلَا يَكْفُرُونَ بِالْإِيمَانِ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ بِغَافِلٍ أَعْنَى الكُفْرُ إِنَّ لَهُمْ لَأَيْمَانَ لَعَلَّهُمْ يَنصَهُونَ نكسوا أيمانهم وهنبوا بإخراج الرسول وهم بنعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحف أن تخشون فالله أحف أن تخشون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين قَاسِيهُهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ لِأَنَّهُمْ يُكَذِّبُونَ وَيُخْزِيهِمْ وَنُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِقُ ذُرَى قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذِئِبُ غَيْلَ قُلُوبِهِمْ يَسُوبُ وَهُوَ عَلَامُ لِمَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عليم حكيم أَمْ حَسِرْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِنُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم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 فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعبارة المفتد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجعل ذا في سبيل الله لا يستعون عند, عند الله والله لا يهدر قوم الظالمين الذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفوسهم وهم متوكلون على الله فقأنا أخرهم فائزون يوم يشلون ربهم برحمه من رضوان وجنات وَجَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْأُمَّهِي خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ يَعِدُهُ أَجْرًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ وَمَن يَشَأْ مِنْكُمْ فَهُوَ لَا يَكُنْ ظَالِمًا كُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَهْلَكُم هو عشيرتهم واموال نقصرت دمها وتجارتهم تخشون كسادنا ومساكن ترضون ما احد من الله ورسوله احب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة حلين. ويوم حنين ويوم حنين إذ أعتمتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضعطت عليكم الأرض بما رحمتم وليتم مجددين وَمَا أَنزَلَ السَّمَاءَ سَكِينَةً فَوْقَ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُودًا لَّمْ يَشْرَحُهَا وَأَنزَلَ جُودًا لَّمْ يَشْرَحُهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ شبروا وذلك جزاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله رسول رحيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ مَجَسٌ فَلَا يَعْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَالِهِ الْمَالَى وَإِنْ خِذْتُمْ عَيْنَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُرِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عليم حكيم اس الذي لا يؤمنون باله ولا بال من الحخ ولا يحمونونما ح وم الله و يحمون ما ح من غام وورسُ ولا يذ نب الحق ولا جس ن ب حك من الذي موس الكتاب حتىت يقوم الجزية عن ب فغرون وقال في الهود عزير ابن الله وقال في النصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يمالئون قول الذين شفروا من صب قات الله قاتلهم الله أن ما يؤبسون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 ويأضى الله إلا أن يسمى نوره ولو شرع الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى وزين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرًا من الأحزاب والرهبان إن كثيرًا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا, وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا تسوآن يا جبالا نلوم وجذوف هذا ما كان ثم هذا ما كان ثم يوم فصيكم فدوكم كنتم صمتكرون ان عد الشهور عهد الله 12 شمرا 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء والارض منها اربعه حرم ذلك ذين الق يَمُورُ لَهُمْ وَمِنْ مُفِيدٍ <تصفيق> نُحْسَنُ قَوْلُ قَاسِطُ الْمُشْرِكِينَ كَأَنَّ شَمَالُ قَاسِمُونَ ثَنَكَا وَأَلَمْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ثنين بن نسي في الكفر يملون بالذين كفروا يحلون المعاه ويحرمون المعاه ويحرمون المعاملات واطاع عند ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمال اليم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيلنا تنفروا في سبيل الله ارتفلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة لما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعزلكم عذابا أليما ويسرد القوم غيركم ولا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا سامية سنين إذ هما في الغار إن يكون لصاحبه ما تحسن إن الله معنا فأنزل الله سكيمته عليه وأيده بجنوب لم ترغوا وجعل كلمة الذي من كفروا السفر وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وَأَنفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ في قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قاصِدًا وسنهم والله ويعلم انهم لكاذبون عقلما عن شئ ما ذين سنهم حسيه يتبين لك الذين فقدوا قوا الكاذبين لا يستعلم الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجادلوا باموالهم ان يجادلوا والله عليمهم للمتقين انما يسعدن الذين امنوا بالله واليوم الاخر ورساله قلوبهم ورساله قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعنسن موعدهم ولانكن كره الله بعثهم ولانكن كره الله بعثهم فذبذبهم وطيل قعدهم علقا لو خرجوا فيكم ما جادلوكم الا خبانا ولا خلالكم يغونكم البغنه او فيكم سمعون لهم وفيكم سمعون لهم والله عليم مبالير لقد تغاولوا اثني عشر من طلبوا وقلبون كان الامور وقلبون كان الامور حتى الحق هو ما راى امر الله وظهر امر الله وهم كارون ومنهم من يقول ذني ولا شني انا في فتنه الشقاق وان الجهر انما محيط إن تصلك حسنة تسعهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله منهب هو مولانا وعلى الله فليتغشل المؤمنون هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يصيمكم الله بعذاب من عند بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربطوا إنا معكم متربطون قل أنفقوا طوعا أو شرها لن يتقذل منكم لن يتقذل منكم إنكم كنتم قوما إنكم كنتم قوما فاسقين وما أبنعهم أن تقذل منهم فهم الا انهم كفروا بالله الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصنات الا وضلوا سلالا ولا ينفقون الا وهم شرهون فلا تعشبك أموالهم ولا أغلابهم إنما نريد الله ليعلمهم بها في الحياة في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم شافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم لو يجدون ملجأا أو مغاراة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من ينبذك بالصدقات فإن يعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ربوا ما آساهم الله ورسوله وقالوا حسن الله سيغسين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب, الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل فريمة من الله والغالمين الله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون عن النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أمين يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ يَلَكُمُ يُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضَوْا بِإِيمَانِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ قال ابن سي هذا ذلك الخزي العظيم يحضر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبغا تنزل امم في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرجهم ما تحذرون ولئن سانهم ليقولون انما كنا ناخذ ونلعب evil la je wa a se e wa mal so de ko tanskonnu si la se vi va famo da leba ne kom I fo fo e الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَخْبِرُونَ بِالْمُحْكَمَاتِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْهُمْزِ وَالْمَعَاصِي وَيَصْدُرُونَ أَيْدِيَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وعلى الراض المنافقين والمنافقات والفساق رجما شام جحنم صالمين فيها خالدين فيها هي حظهم هي قسمهم ولعنهم الله هي حظهم ولعنهم الله ولغن عليهم وسيين كان الذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه كانوا اشد منكم قوه كانوا اكثر اموالا واولى عزا فاستمتعوا بخلقين فاستمتعوا بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وحكمتم الذي خاض اولائك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره قَوْمٌ لَكِنْ نُخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَكَفَرْتُمْ بِالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَخْرَجَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ والمؤمنون والمؤمنات نعظهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهلون عن المنكر ويقيمون الثلاث ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Em a a ze zoni fe Olah ko mom na vo me pe قال دينا السيئه قال دينا السيئه ومساكن طيبه في جنات عدن ولظالهم من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واضرب عليهم وَقُلُوبُ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَمَا نَقَلُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ مُشَابِهًا لِعَادٍ اسْتَغْنَى بِمَا لَمْ يَنَلُوا وما بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا بِاللَّهِ أَن يَغْنَمُهُمُ فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليلا في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نقرير ومنهم من عاهد الله لإن آسانها من فضله لنصدقن, لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما أجلوا آتاهم من قبله بخلوبه بخلوبه وتولوهم معظمون فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخرف الله با بما أخرف الله با وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجمهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطورين من المهندين في الصزاقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيصحرون منهم زخر الله منهم زخر الله منهم ودهم عذاب الأليم Istau fi la ombra la samu se wam I la fi la omms la barua pe ke la so tomi la kan bena komka paru binna فريح الذين مخلفون بمقعد الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجاهدوا باموالهم وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم فصيل في سبيل الله وقالوا لا سان في الحر قلنا رجم أننا شد حرا لو كانوا يفضلون فليمحكوا كليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يشربون فإن الله إلى صائبة منهم بس أعلنك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عزوا E na komlan bag to pi do ko di وَلَا تُصَرْهُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاسَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى صَدْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاسُوا وَمَاسُوا وَمْ فَاسِغُونَ وَلَا تُعْجِبْتَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ ب وهم كافرون وإذا هنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استاذن كعل الصور منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوانف وطمع على قلوب وقلوب فهم لا uli la'tin wa suru waliyina namalu ma'hu kanadu bi'amwalihim wa anfusihim ja'aluhu bi'amwalim wa anfusihim wa ulai'ika عزى الله لهم جنات سجري من سحفها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العوين وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن له وقعد الوزين كذب الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على المعفاء ولا على ولا نرضى على الذين لا يجدون ولا على لا يجدون حرج الى نصحوا للي ايه ما على المحسنين من سبي والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اشوق لصحنهم قلت لا اجد ما احملكم لني سوى لو ش بييب من الذم دو ال و يضظ شيق من الزم وخذنا هذالا الع يجدومذبون إن مب على ريين يسأ هناك و X bi kunu naqadu xawa niti wata dala kudu figin woqaadaqamma hu a qudu figin mahum يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترزون إلى عالم الغيب والشهادة فينبذركم بما كنتم تعملون فيحرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم يتعرضوا عن لَكِنَّهُمْ وَنَهُوا عَنْهُمْ سَأَلِبُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ومأواهم, وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَحْلِفُونَ عَلَكُمْ لَتَضْلُو عَنْهُمْ رَأْهُمْ سَلَمًا وَعَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يرضى عن القوم ان نارا وقد كبروا ونفاقوا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله وَأَجْدَمُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُلُولَ مَا يَزِلُّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَرْضِ مَن يَشْخَلُ مَا يُنْفِقُ طَمَعًا رَءًى وَيَتَرَبَّصُ بِصَوْمِ الصَّوْمِ ذَائِرًا عَلَيْهِ دَائِرَةُ السَّوْءِ عَلَيْهِ دَائِرَةُ السَّوْءِ والله سميع عليم وَمَن من يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّقِ مَا يُسِرُّونَ وَيُعْلِنُونَ يَجْزِهِ اللَّهُ خَيْرًا وَأَكْبَرَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ فَيُنَخِّلُهُمُ اللَّهُ في رحمته إن الله رحول رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين سبعوهم بإحسان والذين سبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعزنا من جميع ما في السجري تحت غنها الخالدين فيها خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن حولهم من, من الاراد منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق ومن اهل المدينه مرضوا على ان النفاق لا علم ظن نحن نعم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون ترافوا بظلوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عشى الله أن يتوب عليهم عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم واخرون واخرون سرقوا بنوب بهم خلفوا عملا صالحا واخرت سيرا عسى الله ان يتوب عليهم Inna Allaha ghafurur rahim Wa akhroon atrafu minunubi gem khalaqu wa mal'a wa anha wa akharasaa Allahu خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من وتزكيهم بها وقال عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عباده ويا اهل وأن الله هو السواب الرحيم وقل عملهم فسيرى الله على لكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالب الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون وآخرون برجون لأمر الله. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْلُونَ بِهِمْ وَإِمَّا يَصْبُو عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعِبَادِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مِّن مَّا يَأْجُرُونَ وَسُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, وتفريقا بين المؤمنين وليحرحن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم نكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسه المستث عن التقوى من أول يوم لحق أن تكون فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المصطهرين أبا من أسفت بليانه على تقوى من الله وذبوان خ أم منسب ن خير أم من السكب هُ على شفجر فيه خير أم من أسب هُ على شف ج فينا تها رني فيناري ج فها رب فيناري جم والله يهد القمهوي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 يقابلون في سبيل الله فيقتلون ويغتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في الثورات والإنجل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم السائبون العابدون الحامدون السائحون والرافعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافرون لحضر الله وبشر المؤمنين ما كان din benwan ju san se de le chi kina wa canu qu Wa o canu de quga me ga de mat da ho bre ho bo j و kan se fa li baru فلما تبين له أنه عدو من الله تقرأ منه إن إبراهيم وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يُضِلَّ قَوْمًا لَكِنَّ النَّاسَ هُمْ يُضِلّونَ بَعْضَهُمْ وَعَسَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ مَا يَسْتَقِيمُونَ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْوَكِيلُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ حَسْبُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ يحيي ويمير. وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ سبعوه في ساعة في العسرة من بعد ما شاب يزيق قلوب فريك منهم ثم ساب عليهم, ثم ساب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حساء إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت عليهم وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَأْمَنٌ وَظَنُّوا أَنَّمَا الْجَأْنُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْنِ وَظَنُّوا أَنَّمَا الْجَأْنُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ عَلَيْهِمْ لِيَسْهُرُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَا سَوَّاهُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلقوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم رمع ولا نطل ولا مخوطة ولا مخوطة في سبيل الله ولا يطرون موقعا ولا يطرون موقعا يصيد الكفار ولا ينادون من عدوهم إِلَّا وَلَا يَنَالُونَ مِن عَذَابٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فينا نب ولاذ ولا يضطون وظ ل جزينظ مض ل جزظ حسنا ما كان يحمنون وما كان المؤمنون ل فيوك أنانا نفر من كل بال القة منهم ق إ من تف فيين ولينظروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحبورون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونثون من الكفار وليجدوا فيكم غرورة وليجدوا فيكم غير وسام واعلموا أن الله همع المتضين وإذا ما أُنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذا فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فزادتهم إيمانا وهم Wa alladhina fi qulubihim maradun fa zadatuhum فزادتهم رجسا لجسن إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة مضر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد صلى صرف الله صرف الله و سلم الله و سلم بان انهم قوم لا يصرون لخرجا اكرسهم منهم فكن عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فخر حف الله ياا كلا لوط الحسن الله لا اله الا هو لا نرجو الا هو عمله توسل عليه توسل وهو رب العرش العظيم